على رحمه الله تعالى ومن مات من اهل القبله موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب اذنه صغيرا كان او كبيرا امره الى الله تعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد والى وسلم تسليما نعم هذا من اصول اهل السنه والجماعه ان الموحد وأن اشرق على نفسه من الذنوب وهو موحد ليس بكافر الكفر الاكبر ولا مشرك الشرك الاكبر وليس بمنافق النفاق الاعتقادي من عيوب الموحدين اذا ما كان يجب ان يجهز بتقصيله وتكفينه ودفنه والصلاه عليه والدعاء له وان كان من اهل كبائر الذنوب ويدعون له ويخافون عليه يخافون عليه من العقوبات لانه مات مسيئا غير تائب الا انه يقطعون بأن ماء كل موحد الجنه وان طال مؤخه في النار وان عذب في القدر وعذب في النار الا ان ماله ما الجنه بفضل الله عز وجل ثم بشتاء الشتاء تمام ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامه اخرج من النار من كان في قلبه دينار من إيمان. ثم يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من نار من من ايمان ثم يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه حبه خرده الى ان قال اخرجوا من النار من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى كان حبه خرده من ايمان اذا فلا يبقى في النار موحد هكذا فالعود لأهل الفلود اهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والالحد المخرج من الذله هؤلاء اهل النار لا يموتون فيها ولا يحياون فيه. وحالهم كما قال الله كلما مضت مرودهم بدلناهم حدودا غيرها وكما قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذاب قد دينا فيها ابدا لا بدين فيها احقابا لا يدوقون فيها بردا ولا حرابا ابدا الابدين لان دار الاخره هي الدار التي لها بدايه وليس لها نهايه فا النار في النار ابدا الابدين كما خص الله طهرهم لا يموتون فيها ولا يحيون ندان الله تبارك وتعالى عن الاشقياء هي صلاحها الا الاشر الذي كذب وتولى وسيجنب هذا والجنه كذلك من دخلها لا يخرج منها ابدا ولا تفنى ولا تبيد وليس لها نهايه هذا بو كتاب عن نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. وما تلاعبت بهم الشياطين وحكم عقولهم زاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة. وقد إلى شيبائنا بالتيبية وبالسقيم رحمهم الله. القول بفناء النار. لكن اين صح هذا الا فرض نسبته اليهما ان المراد النار التي تفنى الطبق التي فيها اتصاف الموحدين هذه تفنى ولا يبقى فيها احد ابدا ياتي عليها وقت تسكب ابوابها لا يجد فيها احد فاذا قيل انها كفنا فلا يعتبر هذا خطا هذا ثلت عليهم نصر اما النار التي خلقها الله للكافرين والمشركين والملحدين الخارجين عن مله الاسلام التي فرغت على جميع بني ادم هؤلاء هم اهلها اهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر ولنهاب الاعتقاد والالهاج المخرج من الاسلام هم اهل النار لا تفنى هذه الدار التي هم فيها ابدا هذا ما سلم عليه الصحابه الشيخ بمن علم عليه أنه يذهب الى الاولياء او الى القبور من علم عنه انه يذهب الى القبور الى الاولياء هذا في تفصيل من ذهب الى القبور ليدعو عندها ليدعو الله عندها او يصلي عندها لله رجاء او بركتهم كما يعتقده الجهال هذا مبتدع من اهل البدع والضلال لكنه لا يخرج من الاسلام و النوع الثاني من ياتي الى الاضرحه والى اصحاب القبور الذين بنوا الناس او ضريحتهم خشيدا ومويده وبخرت ويستغيثون بهم وينادونهم في جلب المصالح ودفع المضار هذه استغاثه استغاثه بغير الله والاستغراق انه من انواع العبادة من صرفها لغير الله فقد كفر كفرا اكبرا لا حظ له في مغفرة الله ولا شفاعة فيه ابدا كما قال الله عز وجل انهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين لانهم اعرضوا عن اوامر الله تبارك وتعالى ونواهي فتركوا الامر وتكبروا المحارم فكان جزاءه من جنس عمله سبحانه والله عز وجل لا الاعتقاد ها حال الاعتقاد الالحاد الالحاد الاعتقادي ليس في مندله واحده في الالحاد ايات الله يخرج من المله وهو العدول بها الحدود بها عن معانيها وعن مراد الله في وجب منها كما الحج الكفار الكفار الحدود لان الحاد المائل فمن مال عن الحق وتركه ورفضه واقبل الباطل هذا ارتد اكبر من المنه والارتداد دون ذلك كل من انحرف عن طريق الحد في شيء يسمى ملحد كما عند ال المبكره في باب الاسماء والصفات منهم من اثبت بعض الصفات ومنهم من اثبت بعضها ومن انكر بعض اولا باطل فتاويلهم الباطل لآيات الكتاب والاحاديث يسمى الالحاد يسمى الالحاد الا ان لا يخرجهم من المله فالمقصود ان الالحاد نوع الانحاد يخرج من المله والانحاد لا يخرج من المله ولكنه من المئات من المئات فالذي يخرج من المله هو الانحاد للكفر الاكبر والشرك الاكبر ونبذ الاعتقاد وانكار الاله وانكار وجود الجنه والنار والبعث والشور كما يعالى الملحدون الطبائعيون نبارك سيون في هذا الجمع هذا الحاد مخرج من دين الاسلام وليس له حق في الدان والحد دون ذلك وكل عقوبه كل جريمه لها عقوبه عند الله فلا يسوي الله تبارك وتعالى في عقوبتنا من كانت عقوبته ومجرمته كبرى ومن كانت جريمته اصغر فإن كل جارِم عند الله عز وجل فلا يخاف أحد ضل من ورهب لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حكامه وإن ترضوا رجعوا وان طابتها والله ها غفر الله وذنبك توبة منقوحة كما وعد الله عز وجل في قوله اني لغفار لمن تاب وآمن وأمر صالحات ولما ذكر الله المشركين وقتلت النفس واهل الزنا قال الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما يفعل الله بعدالتكم ان شكرتم عاملتم وكان الله شاكرا كيف صلى النبي ينعم الله بها على العبد يتوب فيغفر ذنوبه ويبدلها حسنات كما وعد لانه واسع المغفره الشيخ الالحاد اللي في الايه ومن يرد فيه بالالحاد معناه الافساد هنا يا شيخ يا مفسر بغلط ومن يرد فيه بالالحاد بغلط وكل انحراف فهو ميل عن الحق وتعاطي الضلال هل كل انحراف يخرج من المله لا الحاد يخرج من المله الحاد بالنصور يخرج من المله والانحاد لا يخرج من المله كاهل البدع واهلي الاهواء الذين ما اخرجكم بدعهم من دائره الاسلام اما من اخرجكم بدعهم بضلالاتهم من دائره الاسلام فان هادهم اكثر يكون مخلد لو في النار فينا هنا الشيخ الحسن الله عليك بالامور والله يريت ايوه من همه مجرد الهم يكتب عليك ولو لم تعمل نعم مجرد الهم والعجز يا هم ويا عجز يفعل فلم لم يتوكل وبغير ان الهم لا يقرر الا أن, ان يكون مظرونا بعجز او يكون خطرات كان يوسف عليه الصلاه والسلام قطرات ولقد هم به هم, هم به همه غير هم امراه العزيز فكانت هي من اهل التصمين الا تالي المذال كما جاء ذكر ذلك في القران واما يوسف فما كان همو ما له عزم وتصميم ابدا بل ايات تدل على انه ليس له عزم ولا تصميم على ما هم به في دليل انه فر منها وقال عاد الله انه ربي احسنت توايا انه لا يفلح الظالمون ما بقي عزم مع هذا الـ الـ الكلام والتصريم هذا هذا الهم قسمه هم معه اجل على فعل الفاحشه فهذا يأثم صاحبه الا يتركه خشيه من الله وهم يكونوا خاطرات يخطر على البال فيصرفه الانسان لتذكره لقاء الله وخوفه من عقوبه الله ولا لا يعلم في ان شاء الله لكن هم احصى الله عليك يكون خاص بالحرب يعني في غير الحرب مجرد الهم يحاصر هذا خاص بالحرب ومن يريد فيه بالالحاد بالغلط يعني يعاقب يذق هم عذاب الالم لفضل الحرم على غيره من بلدان الدنيا, <تصفيق> الدنيا <تصفيق> شيخ الايه الثانيه وذر الذين يلحدون في اسماء اه ما كانوا يعملون وعيد شديد تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سويدون ما كانوا يعملون ايه فيها وعيد شديد يعيفركونهم وانا اجازيهم اتركهم يا محمد وأنا اتولى جزاء سويدون ما كانوا يعملون فكل احد بقدره ونعرف كل من مات ترك النقول واخذ ب غيرها فقد الهدى انهدى الايه كهنيه ملحده معتزله لحد الافاعره انهد الكلابيه الماتريدي هؤلاء كلهم وقعوا في الالهات ولكن ليس سواءه فله اشاعره ومن على معتقدهن قلت يا حميه كل الله عليك بعض الدول كبلاد المغرب العربي يعني اكثر العامه يقعون في استغفاه الضرور وامور الشركيه هذه لكن للاسف هناك علماء يزينون لها ظن هذا حق فاذا جئت تريد بين الحق ما يقبل منك ولو قرات لو القران ولو ذكرت له الادله وكلام اهل العلم يرتقب انك وهابي وانك صاحب دين جديد صحيح فهل هو لا يعذرون او لا يعذرون هو ليس المغرب فقط بقول يعني ما سروا ناظرين غيرها وغيرها من دول الله. العالم الاسلامي واعيا لله واقعين في هذا الناس. الشرك الاكبر ما يقبل الفوز ما يقبل كما قامت حجبه والله عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى التوحيد قبل القليل ورفض الكثير تبين الله مصيرهم ها ان مصيرهم النار وبئس القرار وهؤلاء ذي البلدان الاسلام اشد اشد عقوبه للكفار الجاهله لماذا لانهم قامت عليهم الحجه بدعوه الاسلام وعلماء الاسلام وشريعه الاسلام الباقيه الخالده ما بتقولوا حتى ولو لم ولو لم يوجد من يقول لهم اشهدوا الشهر والقران كدليل والسنه الكريمه ما بقيتنا وفكر لان الحجه الفجه الرساليه فهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله يعرفون ان محمد رسول الله المختار صلى الله ما بعث للدنيا ولا للملك ولا للجه بعث رحمه للعالمين ليدعو الناس الى التوحيد ويحذرهم من يدعوهم الى الخير ويحذرهم من الشر يعرف الناس هذه لكن المعتقد الفاسد في قلوبهم ابوا ان يقبلوا الحق لانه لا يذهبه الا قبول الحق فهم دائما يرفضون ومعهم من يعلمهم دانب. فَيَقُولُ لهم اثبتوا على ما انتم عليه ذولا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانتم عصاة يعني لا يلبي الله طلباتكم ولا يكفي حاجاتكم الا بواسطه هؤلاء فيذهب فيذهب وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل يحملوا ازارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغيه ما اعذر الله عز وجل من اظللوه ما اعذرهم ليحملوا اوزارهم ثم قال اه الذين يضلونهم بغير وهكذا قال الله عز وجل في نحاجه في المحاجة والمتبوعين والساده والتابعين له هذه في سوره الاحزاب تمام عليكم وقالوا ربنا ان اطعنا شادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله ولا يغني عنهم د يلزم الله في سرط الله هل يلزم فهم الحجه والله لكل ضعفون ولا كل تعلم للاتباع والمقتولين ضاعوا لهم العدم الله هل يلزمهم ان يفهموا الحجه هل يلزم ان يفهموا الحجه ام مجرد حلية حلية الذين هم في بلاد الاسلام نعم. ويسمعون دعاه الاسلام ودعوه الاسلام ورسول الاسلام الله ال فجته فجتهم ليس لهم اي فج بعد ذلك كما قال الله عز وجل ارسل لهم مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله فج بعد الرسل هذا فج الفج ولا يشترط ان يفهم كل انسان وتعلم كل انسان طب هو المامور ان يسأل. والامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفتقه في الدين يريد الله به خيرا يفتقه في الدين <تصفيق> الجار الذي لا يصلي ارامن نصيحه له الجار الذي لا يقلل هذه الكلمه تحتمل اكثر من معنى إذا كان لا يصلي مرة واحده ما صلى لله ركعه فهذا كفر والعياذ بالله تتعامل معه بالنصيحه وكلمه الخير واللين فانفعت هلالك والا واذا كنت في دوله الاسلام تنقل خبره الى السلطه لياخذ على يده لانه سفيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تاخذن على يد السفيه الناس من ترك الصلات المفروضه وليس له مشوق ولا عذر فافقد العقل لان الصلاه لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لي قبل مد الامور وإن كان, وإن كان يتساهل يصلي تارة ويترك تارة كذلك الأمر عظيم والذنب كبير يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة فان امتثل فالحمد لله الا فك الحال تنقلو امره إلى من ياخذ على يده على السؤال الثاني ما حكم صلاه من صلى وفي ملابسه صور. صور. صور وما نصيحتك لمن يدخل المسجد مثيابه فيها صور نصيحتنا انه لا يجوز له ان يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد بل عليه ان ينزه نفسه عن ذلك وينزه المساجد عن لف الثياب التي فيها الصور من دوات الارواح سواء من بني ادم او من غيره امال تحكم على صلاتيه لا نستطيع أن نحكم على هذه البطله لكنه آثم ومرتكب خطا يجب الابتعاد عن ذلك ما المقصود بكلمتي بلاهيه ولسقبه البواث كما اثبتت الشرور الشرور يعني الاساءه الى الارض في الكون او متقف هو الجار قريب الجار احق بصدقه اي نقربه بما كان قريب منه نعم اذا كان الجار مرتدا هل له حقوق المسلم المستقيم ما دام في دائرة الاسلام له حقوق المسلم اذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم ولكن له تعامل يعامله جاره ومعاملة تختلف عن معاملة من هو على السنه وليس من اهل البدعه فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنه فان اصر على البدعه هجر هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلمه عليه ولا يعطيه شيئا لانه يفي ويرجع فان كان من الدعاه الى البدع والناشرين لها فانه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع فالمبتدع يعني بدعته كداء ينشرها وتصيب افراد الناس من ذكور وإناث لأنه لا ياتي الناس ينشر بدعته مباشره وانما ينشر فيهم السنه اولا حتى يحب ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس فيقبلون ما ينشروه من البدع لانهم قد اعلموا هذا الرجل يقول بالسنه ويتحدث بالسنه ويدعو الناس اليها فهذه المواقف لابد من الحكمه فيها ومن الحكمه اذا رايت المبتدع مصرا على بدعته وابى ان يمتثل امر الله وامر رسوله فاهجره واجره بما تستطيع واولاده فان ابى واصر استجاب لك فالحمد لله فهو اكو المسلم واولاده اولاده اولاده, أولاده يعلبون ويحذرون من فتنه والدهم إذا كانوا يعقلون وهكذا زوجته واقاربه اذا كان بمن ينشر البدع فيهم ويحرص ان تنتشر البدع في اقاربه مدعيا بانه على الحق وعلى منهج الحق وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوه بانه على حق وان من عداه وخالفه فهو على بابين من قديم الزمان وفي هذا الزمان يقول فرسان هل هناك طريقه نقوي بها الذاكرة حتى نلير أن نحفظ شريعا ونكون تامين الضبط يقول ان هناك طريقه نقوي بها الذاكرة حتى نلير أن نحفظ شريعا ونكون ما ضبط تامين الضبط نعم في وسائل ان ياكل الحلال ويعيش في ظل الحلال ويحرص على اداء الفرائض تجر الى الله بالنوافل وان يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته تاتي الهمه الاليه وتاتي قوه الذاكره ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحاجه يؤذرها على مراض الله تبارك وتعالى ومن الله طلب العلم الشريف ما حكم من يحج المكان ويهدم حج المكان في المسجد لا يقلب حالين اما ان يكون الوقت قصير كما يضع متاعه ليذهب فيتوضا ويعود هذا الحي له فيه حق ولا ولا يجوز لاحد ان يأتي ويرمي متاعه كعمامته او ثوبه اما اذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا لا يجدر او لان المسائل ليست لاحد كما يقال من مناقب من سبق فالمسجد حق لمن سبق اليه ولو كان يعني الامر جائذ لتبادر الناس الى وضع العلامات والاباكن والسجادات في الصفوف الاولى ثم ذهبوا يضيعه بشراءه وقضاء حاجاته حتى تأتي اقامه الصلاه هذا لا يجوز راين بابي يجمع